عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل ر ض ا ع ة تحرم ما تحرم ا ل و ل ا د ة خرجه البخاري ومسلم هذا الحديث خرجاه الحديث الصحيحين من رواية عمرة عن عائشة وخرج مسلم أيضا من رواية عروة عن عائشة مسلم في وخرج عمرة عروة من عن من عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من ا ل ر ض ا ع ة ما يحرم من النسب و أ خ ر ج ا ه أ ي ض ا من ر و ا ي ة ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة من قولها وخرجاه من حديث ابن عباس عن عليه علي النبي من الله الترمذي صلى وسلم حديث وخرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع ا ل ع على العمل ل الأحاديث في الجملة م ا ء بهذه في و أ ن ا ل ر ض ا ع ة يحرم ي ح ر ما م ه النسب والنسب ل ن ذ ك ر م م م ح ر ا ت ا ل ن كلهن بذلك يعلم الرضاعة من ن حتى يحرم ما ف قد و و ل ل ل ا ا ة والنسب قد يؤثران التحريم في النكاح وهو على قسمين أ ح د ه م ا تحريم مؤبد على الانفراد وهو نوعان أ ح د ه م ا ما يحرم بمجرد النسب فيحرم على الرجل أ ص و ل ه و إ ن علون وفروعه و إ ن س ف ل وفروع أ ص ل ه ا ل أ د ن ى و إ ن س ف ل وفروع أ ص و ل ه البعيده ة دون و ف ر ع ن ف ي دون خ ل في أ ص ل ه أمهاته و إ علون وأمه و من جهة أبيه فروعهن ي ف ب ا ت ه وبنات أ و ل ا د ه و إ ن سفلن ا وفي فروع أ ص ل ه ا ل أ د ن ى أ خ و ا ت ه من ا ل أ ب و ي ن أ و من أ ح د ه م ا وبناتهن وبنات ا ل ا خ و ة و أ و ل ا د ه م و إ ن سفلن ا ودخل في فروع أصوله اصوله ل العمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما علون فلم من الأقارب حلالا للرجل ب يبق ع وعمات فروع ي د ة من وإن سوى أ البعيدة وهن بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات والنوع الثاني ما يحرم بالنسب مع سبب آ خ ر وهو المصاهره ة فيحرم حلائل الرجل على ا آ ب وحلائل وأمهات وبنات المدخول فيحرم على الرجل حلائل آبائه أبنائه وأمهات نسائه وبنات نسائه المدخول بهن فيحرم على الرجل أم امرأته ويحرم أ الأم والأب م من ه ه جهة ا ا ت وإنعلون و عليه بنات ا م ر أ ت ه وهن الربائب وبناتهن و إ ن سفلن وكذلك بنات بني زوجته وهن بنات الربائب نص عليه الشافعي وأحمد ولا فيه خلاف. ويحرم عليه أن يتزوج وإن وامرأة الربائب عليه الشافعي يعلم خلاف عليه على بنات بني بنات بامرأة أبيه نص أن ابنه فيه سفل وإن ودخول هؤلاء في التحريم بالنسب ظاهر ل أ ن تحريمهن من جهه ة نسب الرجل مع سبب الرجل ا ا ل مع م ص ر ة وأما أمهات نسب ا ئ ه و ن الرجل ت فتحريمهن ه ن مع ا م ص ا ه ة المرأة بسبب نسب المرأة فلا ر ي خ ا ت ح ر ي مع بذلك ن أن يكون ن ب ا ل سبب مع انضمامه إلى س ب المصاهره ة فإن التحريم بالنسب المجرد والنسب المضاف إلى بالنسب والنسب التحريم المجرد ا ا ل م ص ر ة يشترك فيه الرجال والنساء فيحرم على ا ل م ر أ ة أ ن تتزوج أ ص و ل ه ا و إ ن علوا وفروعها و إ ن سفلوا وفروع أ ص ل ه ا ا ل أ د ن ى و إ ن سفلوا من إ خ و ت ه ا و أ و ل ا د ا ل إ خ و ة و إ ن سفلوا وفروع أ ص و ل ه ا ا ل ب ع ي د ة وهم ا ل أ ع م ا م و ا ل أ خ و ا ل و إ ن علوا دون أ ب ن ا ئ ه م فهذا كله بالنسب المجرد والقسم أ م ب ا ن نكاح وإن ونكاح ابنه وإن س سفل ب أبي بمجرد المضاف المصاهرة عليها زوجها ا إلى على ل فيحرم ع د ويحرم زوج ابنتها وإن عليها ابنتها ف ل بالعقد ت وزوج أ ه الثاني وإن ع ت لكن الدخول والخسم ل بشرط بها ا التحريم المؤبد على الاجتماع دون الانفراد وتحريمه يختص الرجال لاستحالة إباحة جمع المرأة إباحة بين جمع زوجين فكل ا م ر أ ت ي ن بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إ ح د ا ه م ا ذكرا لم يجز له التزوج ب ا ل أ خ ر ى فإنه بينهما يحرم الجمع ع ب قال د ن ك الشعبي ح ق ا ا ل كان أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يصلح له الأجل النسب امرأتين كانت إحداهما يتزوجها وهذا إذا كانت يجمع بين تحريم أن وبذلك فسره سفيان الثوري و أ ك ث ر العلماء فلو كان لغير النسب مثل أ ن يجمع بين زوجه رجل وابنته من غيرها ف إ ن ه يباح عند ا ل أ ك ث ر ي ن وكريهه ه ه بعض علم السلف فإذا علم ما ح يحرم ر م من النسب فكل ما م النسب ن فكل ف إ ن يحرم ر من ا ل ض ا ع نظيره أن من فيحرم يتزوج الرجل ر أمهاته على ل ا ض السلف ع ع وإن و وبناته وإن ن من الرضاع ف وأخواته من الرضاع من وإن وبنات أ خ و ا ت ه من ا ل ر ض ا ع ة وعماته وخالاته من ا ل ر ض ا ع ة و إ ن علون دون بناتهن ومعنى هذا أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا أ ر ض ع ت طفلا ا ل ر ض ا ع ة المعتبر في ا ل م د ة المعتبره صارت أ م ا له بنص كتاب الله فتحرم فيحرمن وأمهاتها وتصير بناتها كلهن أخوات رضاعة الرضاعة عليه بنص القرآن من من عليه علون عليه كلهن له هي وإن أو نسب بنص و ب ق ي ة التحريم من ا ل ر ض ا ع ة استفيد من ا ل س ن ة كما استفيد من ا ل س ن ة أ ن تحريم الجمع لا يختص ب ا ل أ خ ت ي ن بل المراه أ ة و ع م ت ه والمرأة و ا ل خ ت ا كذلك وعمتها إ ذ ا كان أولاد ا ل م ر ض ة ن نسب أو رضاع إخوة رضاع ر ل ل م ض ع ع فيحرم ي ل ب ن ت إخوته أيضا. وقد امتنع تزويج وقد وسلم وابنة وعلل الله عليه أيضا أبي النبي ابنة من حمزة سلمة صلى ب أ ن أ ب و ي ه م ا كانا أ خ و ي ن له من الرضاعه ويحرم ي ع ل أيضا أ خ وينتشر ا المرضع نخالاته ت لأنه و التحريم أ ي ض ا إ ل ى الفحل صاحب اللبن الذي ارتضعا منه منه المرضع ر أو من ي الطفل من نسب أو رضاع ل المرتضع وهذا قول جمهور العلماء من السلف وقد أ الأئمة الأربع ج م ومن بعدهم ع عليه و دل على ذلك من ا ل س ن ة ما روت ع ا ئ ش ة أ ن أ ف ل ح أ خ ا ابي القعيس ا س ت أ ذ ن عليها بعدما أ ن ز ل الحجاب قالت ع ا ئ ش ة فقلت والله لا آ ذ ن له حتى ا س ت أ ذ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني أبا امرأته القعيس ليس قالت هو فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال ائذني له ف إ ن ه عمك تربت يمينك وكان أ ب و القعيس زوج ا ل م ر أ ة التي أ ر ض ع ت ع ا ئ ش ة خرجاه في الصحيحين بمعناه وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أ ر ض ع ت إ ح د ا ه م ا ج ا ر ي ة والاخرى غلاما أ ي ح ل للغلام أ ن يتزوجا ل ج ا ر ي ة فقال لا اللقاح واحد ولو كان اللبن الذي ارتضع به الطفل قد ث ا ب ل ل م ر أ ة من غير و ط ء فحل ب أ ن تكون ا م ر أ ة لا زوج لها قد ث ا ب لها لبن أ و هي بكر أ و آ ي س ة ف أ ك ث ر العلماء على أ ن ه يحرم ا ل ر ض ا ع به وتصير ا ل م ر ض ع ة أ م ا للطفل وقد حكاه ابن المنذر إ ج م ا ع ا عمن يحفظ عنه من أ ه ل العلم وهو قول أ ب ي ح ن ي ف ة ومالك والشافعي وإسحاق وغيرهم. وذهب إ س ح ا ق وغيرهم و ا ل إ م ا م أ ح م د في المشهور المنصوص عنه إ ل ى أ ن ه لا ينتشر التحريم به بحال حتى يكون له فحل يدر اللبن من وحكي للشافعي قول مثله من الحرمة من انقطع نسبوه من جهة صاحب اللبن كولد الزنا فهل تنتشر إلى الزاني صاحب اللبن؟ هذا ينبني على أن البنت من الزنا رضاعة للشافعي صاحب صاحب هذا على جهة وحكي قول ولو كولد فهل إلى هل ومذهب على الزاني؟ تحرم ح ن أبي ي فعلى ة رواية وأحمد ومالك في ن ه تحريمها ع ي للشافعي في ه خلافا وبالغ الإمام أحمد في الإنكار ع أحمد من خالف في ذلك فعلى في قولهم هل ينتشر التحريم إ ل ى الزاني صاحب اللبن فيكون أ ب ا للمرتضى أ م لا فيه قولان هما وجهان إليه حامد التحريم الأصحابنا واختار ابن حامد أن التحريم لا ينتشر إليه. واختار أبو أبو أن بكر ينتشر والقاضي أبو يعلى أن التحريم ينتشر ع ل ى أ ا ل ح ر ي ي م ن ت إ ل ى الزاني وهو نص أ ح م د وحكاه عن ابن عباس وهو قول إ س ح ا ق بن ر ا ه و ي نقله عنه حرب وينتشر وابنه أو من جهة نسب الزوجة وابنتها التحريم أبيه بالنسب من نسب من نسب بالرضاع حرم الصهر الرجل كامرأة ما أما كأمها إلى مع جهة جهة و إ ل ى ما حرم جمعه ل أ ج ل نسب ا ل م ر أ ة أ ي ض ا كالجمع بين ا ل أ خ ت ي ن و ا ل م ر أ ة وعمتها أ و خالتها فيحرم ذلك كله من الرضاع كما يحرم من النسب لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتحريم هذا كله لنسب فبعضه لنسب الزوج وبعضه لنسب الزوجة وتحريم وبعضه هذا فبعضه في يحرم يحرم ما من من ونص عليه الامام أ ح م د واستدل بعموم قوله يحرم من ا ل ر ض ا ع م ا يحرم من النسب وأما النسب قوله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أبنائكم من فقالوا لم يرد بذلك أنه لا يحرم حلائل الأبناء من الرضاع يحرم من يرد أنه إ ن م ا أ ر ا د إ خ ر ا ج حلائل الذين تبنوا ولم يكونوا أ ب ن ا ء من النسب كما كان وسلم التحريم بالمرتضع تحريمه من المرتضع من من منه النبي الله حارثة تبناه وهذا بالرضاع أولاده ولا وأخواته ولا تزوج يختص وينتشر ينتشر إخوته زوجة زيد هو درجة صلى عليه إلى إلى إلى أعلى بن أن نفسه بعد في قد من آ ب ا ئ ه و أ م ه ا ت ه و أ ع م ا م ه وعماته واخواله أ خ و ل ه و ا ا فتباح المردعة نفسها المرتضع النسب ل لأبي ت ه من ل أ خ ي ه و ت ب ح أم ا م من ر ت ض ع النسب و أ خ منه المرتضع من لأبي الرضاع وخالاته ل أ ي ه ه ذ ق و جمهور ل ل وقالوا ع م ا يباح ء ي أن ز و ج أخت أ خ ي من من ابنته الرضاع الرضاع وأخت ابنته من الرضاع حتى قال الشعبي هي أحل قال قدس الشعبي ماء هي من وصرح ب إ ب ا ح ت ه ا حبيب بن أ ب ي ثابت و أ ح م د وروى أ ش ع ث عن الحسن أ ن ه كره أ ن يتزوج الرجل بنت ذئر ابنه ويقول أ خ ت ابنه ولم يرى بأسا أن يتزوج أمها يعني ضئر ابنه وروا سليمان التيمي عن الحسن أنه سئل عن الرجل أمها يرى يعني ظئر بأسا ابنه أن أنه عن عن يتزوج أ خ ت أ خ ي ه من ا ل ر ض ا ع ة فلم يقل فيه شيئا وهذا يقتضي توقفه فيه ولعل الحسن إ ن م ا كان يكره ذلك تنزيها ا لا تحريما لمشابهته للمحرم بالنسب في الإسم وهذا لا يوجب تحريما وقد استثنى كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم مما يحرم من النسب ا للمحرم ل صورتين يحرم بمجرده كثير وغيرهم في يوجب من من من ف وقد و ق لا يحرم نظيرهما من الرضاع إ ح د ا ه م ا أ م ا ل أ خ ت فتحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع ولا ا ث ن الإبن ي ة أخت ت ف ح ر م من ا ل ن س ب دون الى ر ض ا ولا حاجة ع ل إ استثناء هذين ولا أ ح د ه م ا أما أم الأخت أما أو أب فإنما تحرم من النسب لكونها أم أو زوجة أب لا لمجرد كونها أ م أ خ ت فلا يعلق التحريم بما لم يعلقه الله به وحينئذ فيوجد في الرضاع من هي أ م أ خ ت ليست أ م ا ولا ز و ج ة أ ب فلا تحرم ل أ ن ه ا ليست نظيرا لذات النسب و أ م ا أ خ ت الابن ف إ ن الله تعالى إنما لكونها حرم المدخول بأمها فتحرم بأمها الربيبة ربيبة دخل بأمها ل الدخول ك و ن ابنه ه ا ا أخت ل في الرضاع منتف ن فلا يحرم به أ و ل ا د ا ل م ر ض ع ومما قد يدخل في عموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لو ظاهر من امرأته فشبهها بمحرمة من الرضاع فقال لها أنت علي كأمي من الرضاع فهل يثبت بذلك تحريم الظهار أم لا؟ ظاهر امرأته فشبهها بمحرمة تحريم من من كأمي من أم أنت يثبت فيه قولان. احدهما أنه يثبت وعثمان ه الجمهور منهم و قول والثوري وأبو و و مالك ل ا ا حنيفة أ ز ي والحسن و صالح بن ع البتي وهو المشهور عن احمد والثاني لا يثبت به التحريم وهو قول الشافعي وتوقف أحمد فيه في رواية ابن منصور فيه الشافعي احمد في ابن